طف عباس بن ضهضب جنة الكرام من عباس من غضب جنل کرر من غضب جنل کرر من, جن جن من غضب <تصفيق> بلطف عب... الطف حبس من ضهبك تنال كرر من يغض الطف حبس من ضهبك تنال كرر من يغض بيد الصم صام ويتعنى قاصدنا الموت ما كلنا وبفيها يض يد ما من يتحن شفت الحور بذن العرام بلقف عباس من ضهضة جن الكرار من إغغغغ بلقف عباس من ضهضة جن الكرار للموت ما يهتم ينظر الاعداء ويتبسم واللي يلاقيه ما يسلم هذا بن السيف لمجره القف عبار اسم ضهضا جن الكرار من يغضا بالقف عقاس من ضهضا جن من يغضا <تصفيق> من شاف حسين على الرضا قالوا ولع عشاه ان يتوجع ماذاه بجود هي سرج والويل رض عن من ظهر كان الكرب من يغاب الطف حبس من ظهر كان الكرب من يغاب شرا ملطف حبس من با من الگا من يلو ملطف حبس الكلفات ندر يبه ما قال الماي شيجي عباس الزاد تعذي أيديت فالمقطوع ومخضا بلطف عباس من ضهضا جن الكرار من يغضا بلطف عباس من ضهضا جن الكرار من يغضا بر العباس اسبط باع عهد الهليام ما صار حد ما شاء بلقف من ضهضب شن الكرار من يغضب بلقف عباس من ضهضب شن الكرار من يغضب قيم شافع داه ميل ومجيش جيو مهم ناظر عباس كيل دم من اجل الهين والمذهب منطف من ضهضا جنه الكراس من اغضا منطف عباس من ضهضا جنه الكراس اللي هي الثلثاية من شاط الموشح ما يدمع البلعين فاضي وصال القف من ضهضا جن الكرار من يغضا القف عباس من ضهضا جن چن مالكلمات من تضوي سمعوا عباس تقصبه وصاروا هالجوم بالمهرات <تصفيق> القف عباس من ضغب چن الكرار من اغغغغ القف عباس من ضغب چن الكرار من تنسى جنود هالفارس رافع ويجون ويعابس لا عدهم خوف لا حاجه واحدهم مين هي يا سما يتعال من ضهرك يا عالم من يرد الطفحابس من من اله من الكرار من الغلا كان في الاخراج والهندسة الصوتية علي الماجلي وخالد الحجامي <تصفيق>